المرحلة الأولى بينا القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها كما بينا القاعدة الثانية وهي اليقين لا يرفع بالشك أو لا يزال بالشك ولا زلنا مع القاعدة الثالثة وهي المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وقد ذكرنا نصوص هذه القاعدة وأن هذه القاعدة تندرج تحتها ماذا فروع وأن الشافعية بنوا مذهبهم او ربع مذهبهم على هذه القاعدة وبل الإسلام بني على مذا على هذه القاعدة في أحد شقي في أحد شقين أن لا نأخذ شقا واحدا ونترك الشقة الآخر مسألة التيسير والتسهيل والريفق واللين إلى آخرين وقد ذكرنا أحاديث كثيرا الدين يسر ولن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه وذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بها العسر ولم ي... وقوله عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر وقوله عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر وقول... وقوله ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إما الله شرع الدين فجعله سهلا واسعا ولم يجعله ضيق. ثم ذكرنا أن هذه القاعدة يعني بعد أن ذكرنا ما ورد في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما ما لم يكن إثما ثم ذكرنا بأن العلماء قالوا يتخرجوا على هذه القاعدة جميع الرخص جميع الرخص الفقهية وجميع التخفيفات الفقهية بل والشرعية رخص الشرع وتخفيفات الشرع كلها تتخرج من هذه القاعدة وكلما ضاق الشيء اتسع كلما ضاق الشيء افتسع وذكرنا أيضا أن هذه الرخص وهذه التخفيفات لها أسباب أسباب التخفيف في العبادات قلنا بأنها سبعة ذكرنا السبب الأول ما هو الصفر ثم ذكرنا أن الإمام النووي ذكر للصفر رخصا ثمانية كما ذكرنا أن ابن الوكيل استدرك عليه رخصة تاسعة ثم ذكرنا ايضا السبب الثاني ما هو المرض ثم ذكرنا له رخصة وهي كثيرة ومن ضمنها الفطر في رمضان وترك الصوم للشيخ الهارم والانتقال من الصوم إلى الإطعام في الكفارة والخروج من المعتكاف من أجل المرام وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف والاستنابة في الحج وذكرنا أيضا الاستنابة في رمي الجمال وذكرنا أيضا إباحة محظورات الإحرام طبعا مع الفديا والتحلل على وجه إلى آخره هذه الأشياء كلها سبقت لنا في الدرس الماضي كما ذكرنا أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورته إذا دع الرجل أنه وجدها ثيبا وجاز للنسوة للفرج النظر من النساء ان دعاله الدرر أو النظر ووقفنا على مسألة الإكراه وقلنا الكلام على الإكراه طويل طويل جدا وعلى أن الإكراه له أركان ولعلنا سنخصص إن شاء الله جلسات خاص تتعلق بالإكراه والإكراه وما قيل فيه وفي أنواعه يعني المكره والمكرى والمكرى به والمكرى عليه والسيغى والأنواع إلى آخره ثم ما قال المالكية وما قالت الشافعية وما قالت الحنابلة وما قالت الأحناف والبعض يتوسع في الإكراه هل السجن يعتبر إكراها هل التخويف يعتبر إكراها هل التهديد يعتبر إكراها هل التغطيص في الماء يعتبر إكراها هل التهديد باغتصاب المرأة يعتبر إكراها بقتل الأولاد يعتبر إكراها بالأموال يعتبر إكراها إلى غير ذلك هذه كلها إن شاء الله لعلنا نخصص لها ماذا جلسة خاصة او جلسات طيب قلنا المكره والمكره المكره هو من يحمل غيره على فعل ما هو محرم والمكره اسم مفعول هو الرجل, الرجل الذي أكرهته على فعل شيء المكره يجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر ولكن شريطة أن يكون قلبه مطمئنا وذكرنا قصة ماذا؟ قصة عمار بن ياسر قصة عمار بن ياسر لأنهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سيء عندما أكره ورأى أبويه مقتولين أمام عينيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتذر يعتذر ويبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا قال إن عاد فعد إن عادوا فعد بل في رواية أن بعض الصحابة جاء جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله كفر كفر ماذا؟ عمار قال عمار ملئ إيمانا من مشاشة رأسه إلى أخمص قدمين إلى أخمص قدمين هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وأيضا مسألة الإمام أحمد أنه أخذ بالعزيمة وبعض العلماء أخذوا بالرخصة كحي معين وعلي بن مديني وعلي بن مديني إمام الأئمة ومع ذلك أخذ بالرخصة والإمام الشافعي إمام من الأئمة هو شيخ الإمام أحمد لكنه أخذ بالرخصة بينما تلميذه الإمام أحمد أخذ بالعزيمة وضرب ضربا عظيما رحمه الله تعالى ولذلك صار بماذا؟ بالصبر والعزيمة تنال الإمامة في الدين فصبر لقول الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا لما صبر ولما سئل الإمام أحمد يصبر الرجل أم يتلفظ بالكفر قال إن كنت على مذهبي بلال فاصبر وإن كنت على مذهب عمار بن ياسر فتلفظ وقلبك مطمئن, وقلبك مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما إذا أكره على شرب الخمر نعم يشربه وإذا أكره على إتلاف مالي الغير خلاف بين العلماء الراجح أنه يتلفه وهل عليه الضمان؟ لا ضمان عليه وهل عليه الجلد إذا شرب الخمر؟ لا جلد عليه وأكل مال ماذا؟ أكل مال اليتيم رغما عنه مكرها هل يضمن؟ قال يضمن من أكرهه من أكرهه على الراجح هناك قول بأنه يضمن إن كان له سعة يعني المال له سعف المال إذا كان من الأثرية وأكل الميت ايضا إذا أكل الميت رغم عنه هذا لا يسمع عليه وشريب البولة رغم عنه هل يأثم؟ لا يأثم وأفطر رغم عنه في نهار رمضان هل يرد اليوم؟ قيل إنه يرد اليوم ولا يسمع عليه والراجح إنه لا يرد اليوم طيب الرجل أكره على شرب الخمر هل عليه الجلد؟ لا ما عليه الجلد. أكره على طلاق زوجته هل تطلق عليه؟ لا تطلق عليه لا تطلق عليه أبدا ولذلك الإمام مالك تعلمون أنه جلد وضرب على مسألة ماذا؟ بأن طلاق المكره لا يلزم ولماذا جلد؟ ماذا يقول طلاق المكره لا يلزم لأن الأمراء آنذاك كانوا يفعلون شيئا عجيبا يأتون إلى الشخص ويأخذون عليه البيعة ويقولون يعني احلف ماذا يقسمونه أقس قل أقسم بالله على أن أنني لا أرجع في بيعتي أقسم بالله أقسم بطلاق زوجتي فقال الإمام مالك هذا البيعة المكرى لا تجوز ولهذا قال طلاق المكرى لا يجوز ولا يلزم فماذا فعلوا مع أن المالكية معلوم, المالكية معلوم على أنهم يوسعون حتى قالوا ملهابون أوسعوا من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق في باب الصرف والطلاق يضيقون ومع ذلك قالوا لا طلاق عليه والإمام مالك ركب على الحمار يعني بالمقلوب وجليد وكان ينادون عليه وكان يقول أنا مالك من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفه فأنا مالك بن أنس الأصبح طلاق المك لا ينزل طلاقوا فضربوا ضربا يعني حتى يقال أنه أصيب في كتفه وكان لا يحضر صلاة الجماعة وقد جعلها بعض من يترك الصلاة في الجماعة حجة لهم وعلى أنه يعني لما سئله قال عندي عندي عذر قال وما عذرك قال وليس كل عذر يقال لكنه صرح لأحد طلبته المقربين والخلص قال إنه كان لا يمسك البول لما ضربوه أصبح لا يمسك البول رحمه الله تعالى فالشاهد عندنا أن المكره ان المكره إذا أكره على فعل شيء لا لكنه إذا أكره على القتل على قتل النفس أو أكره على الزنا أو أكره على اللواط أكره، هل يجوز له لا يجوز له حتى بالإكرام نعم لا يجوز له أن يحفظ نفسه ليزهق نفس غيره هذا التلخيص الدرس السابق اليوم عندنا التلخص وفيه بعض الإضافات وبعض الزيادة عندنا اليوم الدرس الواحد والأربعون الإكراه وقد ذكرت في كتاب مجموعة الرسائل في أهم المسائل ذكرت في الموانع التكفير ذكرت من الموانع التكفير للمانع السابع المانع السابع الإكراه على الكفر الإكراه هذا مانع إذا أكرهها الإنسان على الكفر هل يكفر لا يكفر لكن شريطة أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فكل من أظهر الكفر لاحظوا كل من أظهر الكفر مكرها وقلبه بهذا القيد ودائما أقول لكم بأن العلماء يقولون الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنف عند الأصولين كل من أظهر الكفر كيف حال كونه مكره حال كونه مكره وقلبه مطمئن بالإيمان هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء وهل هذا ممن يشملهم العذر؟ الجواب نعم هذا ممن يشمله العذر وطبعا يعني هذا من باب أشار فأشار أما من أراد أن يعرف الإكراه وأن يعرف أركانه وأن يعرف شروطه وأن يعرف أنواعه وكل ما يتعلق من الأحكام فعله بالإكراه كتاب الإكراه هكذا الإكراه وأثره في التصرفات الإكراه وأثره في التصرفات هذا كتاب قيم للدكتور عيسى زاكي عيسى محمد شقرة لقد أعطى الموضوع حقه بجميع جوانبه وقد فاته شيء قليل ولا يخلو كتاب أيضا من بعض ماذا؟ من بعض الهنات ولكن الكتاب بإذن الله تعالى يعني قيم ورائع ارجعوا اليه الاكراه واثره في التصرفات هذا هو عنوان الكتاب في التصرفات هذا قلنا للدكتور عيسى زكي عيسى زكي هذا كتاب تجدونه فقلنا قلت بأن الاكراه الاكراه الكفر لا يعتبر كفرا الاكراه على الكفر لا يعتبر كفرا وقلت بيتا في هذا يعني في منظومه ماذا قواعد التكفير كذلك المكره كذلك المكره المبدي بظاهره كذلك المكره المبدي بظاهره كفرا مخافه هول او اذى خصمي مخافه هول او اذى خصمي. كذلك المكره المبدي بظاهره كفرا مخافه هول او خصمي اعيد البين كذلك المكره المبدي بظاهره كفرا مخافة هول أو أذى خاصمي أو أذى خاصمي هذا من ما ذكرته في كتاب نظم قواعد التكفير المطبوع ماذا أنيس الأسير في نظم قواعد التكفير أنيس الأسير في نظم قواعد التكفير وهذا يعني مطبوع ضمن المجموع مجموعة الرسائل في أهمي المسائل في أهم المسائل البيت رقم 26 كذلك المكره المبدي بظاهره كفرا مخافة هول أو أذى خاصم إذن على كل كما وعدتكم أننا إن شاء الله سنتكلم على الإكرار ليس اليوم الآن عندنا القواعد الفقهية ولكن هذا يعني يذكر في, ماذا؟ يذكر في الأسباب يذكر في الأسباب فذكرنا السبب الأول ما هو المسائل المرأة الصفر ثم المرأة ثم الإكرار السبب الرابع اليوم ما هو النسيان السبب الرابع النسيان النسيان طبعا مسقط للإثم مسقط للإثم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال إن الله وضع عن, عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي رواية قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه طيب هناك حديث حاول أن تضيف نعمين هناك حديث يقول فيه إن الله وضع وحديث آخر رفع وهو نفسه رفع عن أمة الخطأ رفع عن أمة الخطأ مع أن الخطأ حاصل كيف يقول رفع عن أمة الخطأ يعني رفع إثم الخطأ رفع اسم النسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإذن الإنسان إذا صدر منه وطبعا هذا الحديث هناك من ضعفه والصحيح أن الحديث له, أن الحديث له طرق ير... وشواهد يرتقي بها كثيرا يرتقي بها إلى درجة الصحة حديث رواه ابن ماجه ابن ماجه ورواه باب طلاق المكره و... والناس ورواه أيضا بلفظ إن الله وضع إن الله وضع وقال البصيري في الزوائد قال هذا إسناد صحيح هذا إسناد صحيح ثم قال ان سلم من الانقطاع إذا سلم الانقطاع فإسناده الصعي ثم قال والظاهر أنه منقطع لكن الحديث لو طرق أخرى فهو صحيح ولذلك رواه ابن حبان رواه الدارة ورواه الحاكم في المستدرك ورواه سعد بن في سننه في العدد المطبوع الآن حاليا كما ذكره ماذا ذكر ابن رجب الحنبري في كتابه الجامع العلوم والحكم وقد توسع يعني من خرج من خرج ومن حقق الكتاب في تخريجه يعني كابي النور وكذلك آخر يعني الارناؤط وباجس ايضا توسعوا في تخريج الحديث وحكموا عليه أنه حسن أو صحيح والشيخ الالباني رحمه الله تعالى صححه في سنن ابن ماجه في صحيح سنن ابن كما صححه في صحيح الجامع في صحيح الجامع اذا في الحديث اقل احواله اما ان نقول ارتقى إلى درجه الصحيح لغيره أو نقول حسن بكثرة طرقه وبكثرة طرقه يصحح كما هو معلوم في علم المصطلح المهم الحديث صحيح وهناك آيات كثيرة من ذلك قول النبي أقول الله عز وجل ربنا لا تواخذنا ان نسينا أو اخطأنا العام وهناك يعني فيما يتعلق بالصلاة وهناك فيما يتعلق أيضا بالصير وهناك من يتعلق في أشياء حتى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها من نام عن صلاة أو ماذا قال أتم الحديث فليصليها ما تذكرها لا كثارة لها إلا ذلك ثم تلأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري لذكري والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصيام خلاف للمالكية قال من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه في رواية فلا قضاء عليه وإنما في رواية إنما أطعمه الله وسقاه الإنسان نسي صلاة متى تذكرها يصليها لا إثم مع النسيان ولا إثم أيضا مع الإكره ولا إثم أيضا مع النوم ليس في النوم تفريط النوم يأخذ الموت كما هو معلوم المهم أو نسية أي حاجة نسية لا عليه. لا عليه والنسيان كما يقول العلماء قد يكون في ترك مأمور هذا, هذا هذا الذي ينبغي أن تتنبوله النسيان قد يكون في ترك مأمور أو فيه فعل منهي عنه قد يكون في ترك مأمور أو فعل منهي عنه فعل منهي عنه ليس هو من باب إطلاف أو فيه إطلاف لابد من هذا القيد ليس هو من باب إطلاف أو فيه إطلاف عيد هذا الكلام ماذا كتبتم أرفع صوتك الميسر وقد يكون في تركي مقمور او فعل منهي ليس منع ليس من ماذا ليس من باب اتلاف او فيه اتلاف لابد من هذا القيد ليس من باب اتلاف او فيه اتلاف لماذا قلت لا بد من هذا القيد لنرى في فروع هذا القسم من فروع القسم الثاني ماذا نقول فعل منهي ناخذ من القسم الثاني القسم الاول ماذا ترك المأمور أو فعل منهي عنه ليس من باب إطلاف أو, او فيه إطلاف فلنأخذ القسم الثاني القسم الأول ما هو ترك المأمور هذا معروف ترك المأمور معروف فعل منهي ومعلوم أنه سبق لنا أن قلنا وأعيدها لتترسخ في الأذان وأسألكم قلنا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ما, ما نهيتكم عنه فاجترب وانا امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لماذا في الامر, لماذا في الأمر قال به فاتوا منه ما استطعتم وبينما في النهي قال لم يقل فاتركوا استطعتم لماذا النهي محدد النهي غير محدده الاوامر كثيره فإذا جعلنا الأوامر كالنواهي يكون فيه ماذا؟ يكون فيه تضييق ومشقة ونحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن قاعدة المشقة تجربة تيسير المشقة تجربة التيسير. فإذن المأمورات غير محدودة والمهنيات محدودة على رؤوس الأصابع تذهب إلى كتاب الحافي الذهبي الكبائر طبعا الكتاب اللي هو يوجد كتاب الكبائر زيد فيه كثيرا ليس للذهاب كتاب الكبائر هو ينسب للذهاب وإنما النسخة الحقيقية للذهاب طبيعت أخيرا تجد فيها 71 ماذا كبيرة لأن من العلماء من قال الكبائر سبعة ومنهم من قال, قال عبد الله بن عباس هنا إلى السبعين أقرب هنا إلى السبعين أقرب إذن محصورة ولا غير محصورة حتى إذا قلنا سبعة ولا سبعين قلنا سبعين أو قلنا سبعة إذن محصورة بين العوامر أن تحصر الأوامر لا يمكن أن تحسر الأوامر أبداً. فلذلك من فروع القسم الثاني ما هو القسم الثاني؟ ما هو القسم الثاني؟ فعل من فعل من هي عنه. اما أن يكون من باب اطلاف أو ليس من باب اتلاف فلنأخذ مثلا الآن فعل من هي ليس من باب اطلاف, ليس من باب إطلاف. فعل الرجل من هي فعل من هي نسياناً ليس من باب اتلاف خذوا مثلا نقطه واحدة الاتيان بمفسدات العبادة الاتيان بمفسدات العباده التي يعبر عنها او يعبر الفقهاء عنها بمبطلات الصلاه فلناخذ الصلاه أو بمبطلات الصيام أو بمبطلات ماذا الحج ها او مفسدات الحج اذا الأول الاتيان بمفسدات العبادة مطلقا. عبادة كانت الصلاة او كانت الصوم أو كانت الحج أو كانت الزكاة مطلقا لأن العبادة يعني الآن عبادات لي المجموعة في أركان الخمس وإلا هي كلمة العبادة عبادة يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالدعاء والخوف والرجاء والتعليم والتوكل والاستعانة والاستعادة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق هذه كلها أنواع من العبادة لا نفهم العبادة بالمفهوم الضيق صلاة سيام زكاء الحج نقطة النهاية لا اسم جامع ثم العبادة أنواع هذا بيناه طبعا في العقيدة التحاوية نرجع ونقول من فروع هذا القسم الثاني أو ما هو القسم الثاني؟ فعل ماذا؟ منه؟ عنه هل هو من باب اتلاف وليس من باب اتلاف ؟ ليس من باب اتلاف أولا ما هو الإتيان بمفصدات العبادة الإتيان بمفصدات العبادة مثلاً الصلاة ما هو المفصد الصلاة؟ الأكل المحاول الإنسان يصل لي وو equally عن الشأن العقول يأكل. يأكل نسياناً نسياناً يعني ما شاء الله الله أكبر بدأ في الفاتحة والصورة وجد في, في جيبه ماذا؟ حلوة صار يأكلها وهو في الصلاة في الصلاة أو مثلا هو في الصلاة رأى الإناء وشرب دون أن يتذكر طبعا نسيانا نسيانا الإنسان صعيب شوية شد الإناء وشرب ومشاء الله شرب مزيان أو جلس مع شي واحد يعني يعني امراها حائض يعني طبعا ما كتصومش صار كياكل كي معها عذكر هي هي نساته ونسى انتم تعلمون قصه الرجل المراه التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم نذكر المراه اولا جاءت للنبي صلى وقدم له الطعام والمراه كانت متجلك امراه كبيرة السن واكل النبي واكل معه الصحابه واكلت معهم كبيرة كبيره السن ثم بدات تصفق تضرب الصفحة على صفحة يدها يعني تصفق هكذا فقال لها النبي يصدر ما بك يا أم فلان قالت يا رسول الله إني قد نويت الصيام فأحد الصحابة, الحا أحد الصحابة يعني اللي كانوا حاضرين قال بعد أن ملأت بطنك فقال لها النبي يصدر لا عليك يا أم فلان لا شيء عليك إنما أطعمك الله وسقاك هذه قصة قصة أخرى أن أبا هريرة جاءه رجل فقال يا أبا, هريرة. يا أبا هريرة قال نعم قال كنت قد نويت الصيام فزرت جارا لي فقدم الطعام وأكلت ونسيت أنني صعي قال لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقك قال ثم زرت الثاني فقدم الطعام وأكلت قال لا شيء عليك إنما أطعمك الله وساقك قال ثم زرت الثالث وقدم الطعام قال شيء عليك إنما أطعمك الله وساقك ثم زرت الرابع وأراد أن يقول الرابع قال له أسكت أنت رجل لم تنوي الصيام أسكت أنت رجل لم تنوي الصيام يعني أنت ما شاء الله أكل أكل أكل إذا ما هو ماذا ما ما الصيام فإذا إذا نسي حتى ولو أكل عشرين ألف مرة مثلا جدالا على شيء لا شيء علي الا المالكي يفهموا هذا الا المالكي الا المالكي وازيد اؤكد الا المالكي والاخوه اللي معنا على السكايب التونس والجزائر والاخوه ايضا المغاربه يعني كيقولوا على انهم كيتبعوا المذهب المالكي يعني الدوله طبعا مشيهم يعني كيقولوا تابعين مذهب المالكي وبين قوسين طبعا المذهب المالكي بينما المذهب المالكي في واد وهم في واد لا مش يعني الحكام الذين يقول بأنهم على مذهب الإمام ملك فالمهم الشيء تعالوا ننظر الإمام ملك يقول لا من أكل أو شريب ناسيا لا بد أن يقضي اليوم لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال ثم الصيام إلى الليل وهذا لم يفعل وطبعا الخلافين من رد عليه على الإمام ملك قالوا طيب هل إلا تفيد الغاية؟ قال نعم تفيد الغاية طيب قال ماذا نفعل؟ ثم أتم الصيام إلى الليل يعني الليل داخل يصوم النهار الليل وهل يقول بهذا أحد؟ لا يقول بهذا أحد ثم أتم الصيام إلى الليل, إلى الليل. إذا قلنا بأنه يفيد الغاية دخلت إلى البيت البيت داخل, داخل. لكن تقول ثم أتم الصيام إلى الليل الليل داخل أم غير داخل؟ غير داخل إنما طرف منه يعني بداية الليل, بداية الليل ولهذا قال وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل, وحتى دخل تقول أكلت السمكة حتى رأسها إذن رأسها ما أكله لا لا أكل ولذلك تفيد الغاية أما إلى على الصحيح لا تفيد الغاية بل من العلماء من فصل قال الله عز وجل ليزدكم قوة إلى قوتكم إلى قوتكم إذن القوة قوتك داخل ولا غير داخل داخل طبعا إذن هنا تفيد الغاية قوتك مع القوة التي زادك الله داخل ولا غير داخل داخل الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المرافق داخل ولا غير داخل فإذا قلنا داخل يعني معنى أنه حتى يغسل وهذا طبعا فيه تشدد حتى كان يفعل ذلك أبو غريل رضي الله عنه وقالوا يا أبو غريل الذراع قال أنتم هنا يا بني فرخ المهم الشاهد عندنا هل هو داخل أم غير داخل فاختلاف العلماء في هذه مسألة معروف وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل الى وحتى دخل المهم الشاهد الإمام ملك يقول يا رد والصحيح لا شيء علي ودائما أقول لكم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل عندما يأتي قول الله ويأتي قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى قول قائل عندنا له وزن ها؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قالوا لا تقدم نصا ولا شخصا لا تقدمن الصل ولا شخصا والآيات كثيرة والاحاديث كثيره يعني لا داعي لذكرها الان مثلا قول النبي عليه الصلاه من عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عبد عليهم حديث طويل وقول النبي عليه الصلاه والسلام ما تركت ما تركت شيء ما امركم الله الا وقد اركت الا ما تركت شيء ما امرت ما ما شيء ما الله عنه الا وقد نهايتكم عنه ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ويقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا يعني في حديث كثيرة يقول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ليردن علينا ناس أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختروا ويقول عليه الصلاة في حديث عائشة في الصالحين من أحدث في أمرنا هذا مارس من حفاء ورد وفي رواية للبخالة معلقة ولموسم موصولة من عامل عمل ليس عليه أمرنا أحاديث كثيرة فالشاهد عندنا أن الصحيح لا قضاء عليه ولا شيء عليه ولا شيء عليه إذن أولا الإتيان بماذا؟ بمفسدات العبادة بدأنا بالصلاة الأكل في الصلاة نسيانا أو الكلام في الصلاة نسيانا الكلام في الصلاة نسيان لغيري طبعا لغيري إصلاح ما إذا كان لإصلاح هذا شيء آخر هذا نسيان تكلم نسيان يعني هو يصلي ومر أحد قال له وانتظرني انتظرني أنا سأذهب معك نسيان هل عليه شيء لا شيء عليه. لا شيء عليه الرجل جامع زوجته في نهار رمضان هل عليه شيء لا شيء عليه أما إذا تعمد فعليه صيام شهرين متتابعين عليه قصة معروفة لديكم وايضا يعني الرجل في الاعتكاف جاءته زوجته فداجعه هذا عنده اعتكاف ما عنده اعتكاف لكنه نسيان عنده اعتكاف ولا ما عنده اعتكاف عنده اعتكاف طيب في الاحرام يعني استعمل الطيب أو ارتكب محظورا من محظورات الاحرام يعني كل لباس والاستمتاع بالزوجة ودهن دون والطيب استعمل الطيب وما اشبه ذلك من ماذا من محظورات الاحرام محظورات هنا لاحظ هنا هل الحكم في الجميع فيه افساد ام عدم الافساد يلا عاقب الافساد عدم الافساد بل عليه الكفرة ولا ما عليه الكفرة عدم الكفاره عليه فديه ولا عليه فديه عدم الفديه لانه قلنا هذا فعل منهي ليس من باب ايش ليس من باب الاتلاف ليس من باب اتلاف فماذا وهكذا قيس على هالا وليقاص ما الميوقان كما يقول الماليك وليقاص ما الميوقان إذن ذكرنا هذا وقص عليه كل شيء يتعلق ب مفسداية العبادات أو مفسداية العبادة مادم الرجل ناسيا لا شيء عليه مادم الرجل جاهلا لا شيء عليه إلا عند المالكية عند المالكية عندهم بعض الناس يقضيها وعندهم أيضا جهلا يقضيها الملكية تعلمون أنهم يشددون قلنا يقولون في الحج أو في الجهل في الجهل. إذا عامل شيئا جهلا قالوا صلاطه أو عبادته باطلة لماذا؟ قالوا لأن الجاهل في باب العبادة كالمتعمل عندهم الجاهل في باب العبادة كالمتعمل ويقولون عبادة الجاهل مهما قام أوريقت له يعني كشيء وضعه في حجره ما أراد أن يقوم سقط هكذا العبادة عبادة الجاهل عبادة الجاهل مهما قام أوريقت له ويقولون أيضا الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجاهل الله يعبد بالعلم ولا يع... في بعض الأحيان يعني العذر ما عند من عذر في العبادة وهذا غير صحيح هذا أنتم تعلمون قصة معاوية ابن الحكم السلامي قصه في صح حديث لما دخل المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس احد الصحابه ونظر اليه قال يرحمك الله وهو في الصلاه يرحمك الله. فنظر اليه الصحابه إليه. قال ما لكم تنظرون الي هكذا والمرى الصحابه يضربون على ايديه يسكتونني في روايه وفي روايه يصمتونني يعني بحال اللي كيقول فلما فرغ من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم آلفا؟ قالوا يا رسول الله هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق وبأداب لأن الصلاة ليس فيها شيء من كلام الناس إنما هي تلاوة القرآن وذكر الله تعالى إنما هي تلاوة القرآن فقال ما رأيت معلما مثل رسول الله ما نهرني ولا قهرني ولا كهرني كهر أو قهر شيء واحد تؤدي معنا واحد ما, ما نهرني ولا قهرني ولا كهرني فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألان له القول وعلمه برفق كما فعل مع الأعراب الذي جاء وباله في المسجد علمه برفق ماذا قال لما ركب على ذبتي قال اللهم ارحمني ورحم محمد ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وفي رواية قال أيهم أضله وأم ذبته فالمهم الشاهد انظر هذا لما رأى الرفق يعني في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ما رأيت معلما مثل رسول الله ما نهرني ولا قهرني ولا كهرني وبدأ يسأل قال يا رسول الله إنا كنا في جهلية فجاء الله بخير ومن أناس يأتون الكهان فقال فلا تأتون فقال يا رسول الله إني من بني آدم آسف كما يأسف البشر يعني أغضب كما يغضب البشر عاد ذئب على شات فأخذا فسككت جاريتي فالنبي استعظم الأمر قال القصاص فقال يا رسول الله يعني سأعتقها قال ائتني بها فقال أين, أين الله قالت في السماء أشارت إلى السماء شوف جارية سبحان الله أعلم من المجالس العلمية في المغرب كاملة 95 مجلس جاريه جاريه راعيه غنم هالم اذا قلت اين الله يقول لك الله معنا في كل مكان في المرحاض في, في, في, في, في الشارع في يعني جاريه اين الله قالت في السماء في السماء ثم قال له النبي صلى قال النبي من انا قالت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه اعتقها فانها مؤمنه المهم الشاهد عندنا عذروانا الرسول صلى الله عليه وسلم الجهل ولا لا عذروا بالجهل لكن المالكية لا يعذرون بالجهل فإذا الأكل لاحظ الأكل والصوم الأكل في الصلاة والأكل في الصوم والجماع في الصوم والجماع في الاعتكاف وفي الإحرام ارتكاف محذورات الإحرام وكذا إلى آخره هذه ليست من ماذا هي مبطلات ولكن بمأنه ناسية فلا شيء عليه وهل تفسد عبادته لا تفسد عبادته وهل عليه الكفار والفدية ما عليه لا كفار ولا فدية إذن هذا السبب كم كم هذا السبب عثمان الرائع الآن عندنا السبب الخامس وتقولون الاسبب الأربعة محمد. الأسباب الأربعة السبب الأول ما هو السفر السبب الثاني المرض السبب الثالث الإكراع السبب الرابع النسيان النسيان مفهوم؟ مفهوم؟ ها؟ طيب، اليوم عندنا أيضاً السبب الخامس نعم لا هذا معروف يعني يتلف حاجة الناس لأنه عندنا اللي يتعلق بالعبادة السبب، قلنا السبب الخامس، آه. شو هو السبب الخامس؟ الجهلو بالحكم، الجهلو بالحكم ومعلومن أن العلماء يقولون الجهل بالحكم مسقط للإثم الجهل بالحكم مسقط للإثم يعني كما قلنا في النسيان النسيان مسقط للإثم الإكراه مسقط للإثم الجهل بالحكم مسقط للإثم فكل من أتى بمفسد من مفسدات العبادة حال كونه جاهلا بها او جاهلا بالحكم وطبعا ويكون ممن يُعذر بجهله ويكون ممن يُعذر بجهله فهذا معظور وطبعا ايضا حتى العذر بالجهل يُقدر بقدره حتى لا يتوسع الانسان بحيث تجد الرجل يأخذ تذكير من المغرب الى امريكا أو من المغرب إلى إلى بلد بعيد إلى بلد بعيد فإذا به ماذا يذهب لمشاهدة مباراة كورا أو يذهب من المغرب إلى فرنسا لماذا ليأخذ الدبلوم في الحلاق ثم بعد ذلك نقول هذا يحضر بالجهل هل هذا يعذر؟ لا يعذر هذا فليبحث يبحث عن دينه فإذن لا نضيق دائرة العذر بالجال ولا نوسعها أيضا لا نضيقها ولا نوسعها وهناك من لا يعذر بالجال وهذا غلط طيب نرجع ونقول إذا كان ممن يعذر بالجال فهذا يعذر بالجال ولا يمان إذا كان قريب العهد بالإسلام قريب العهد بالإسلام كما بعض الصحابة يعني يلا سلموا يعني شفوا كانوا ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواة كما لهم ذات أنواة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنة قلتم كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها أو أن يكون الرجل في بلد لا يوجد فيه علماء وعلى أن من أنواع الهجرة أن يهجر الإنسان من المكان الذي عم فيه الجهل والبلاء وعدم وجود العلماء ينتقل إلى بلدة أخرى فيها العلماء أو أن يكون الشيء الذي فعل مما يخفى حكمه حتى على بعض العلماء يخفى حكمه حتى يعني في دقائق الأمور سواء كان في العقيدة أو في العبادة العملية او العلمية يعني من المسائل الدقيقة التي قد تغفى عن العالم العالم تغفى عليه مثلا ناخذ في الصلاة الرجل في مسألة التنحنح في الصلاة من العلمان قال التنحنح في الصلاة من مبطلاتها التنحنح في الصلاة من مبطلاتها يعني هذا الكثير من العلماء تخفى عليه على أن الراجح لا تبطل الصلاة أن النبي عليه الصلاة كان يعني يكلم و صوتا كتنحنح هذا غير صحيح لكن على القول على مذهبي الشافعي أو على بعض ما قاله بعض الشافعية أن التنحنح مبطل للصلاة وأن التبسم عند البعض مبطل للصلاة وأن الضحك عند البعض مبتل للوضوء ناقد للوضوء ومبتل للصلاة وأنه وأنه على أننا لا نوافقهم في هذه الثلاث فهذه من المسائل الدقيقة التي قد تخفى عن العالم قد تخفى أو يخفى عليه أن الذي تناوله مفتر للصوم للصعيم يخفى عليه هذا لا شيء عليه مثلا كما يقول مالكي وضع كحل في عينيه ووجد طعمه في في حلقي او قطره قطره عين وقطره في اذن وجد ماذا او ابره او ابره او غسل راسه بماذا ووجد او دخل الحمام او يعني المسبح او هذه كلها ليست من موطلات الصيام ولكنهم قالوا انه من موطلات الصيام هذه من المسائل التي قد تخفى على كثير من الناس في هذه الحالة يعذر على القول على القول لاننا لا نقول ببطلان الصيام من ذكرنا على القول هل يُعذر بجالية أم لا يُعذر بجالية هل نحكم بماذا نحكم على ما فعله بأنه أبطل وأفسد صيامه أو عبادته الجواب لا الجواب لا ولذلك مما ذكرته في كتاب أنيس الأسير في نظم قواعد التكفير ذكرت في المانع الثالث حداثة عهد بالكفر في المانع الثالث ذكرت حداثة عاد ماذا؟ حداثة ذكرت حداثة عهد بالكفر يعني من كفر بسبب كونه حديث عهد عهد بالكفر هل يعذر أم لا يعذر؟ هذا يعذر إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية إذا أقيمت عليه الحجة الشرعية آنذاك نعم لأنه لا يستطيع أن يتعلم العلم أن يتعلم جميع ما فرض عليه من عقائد ومن الشرائع في اليوم الأول أو في الأيام الأولى من إسلامه من إسلامه طبعا لأن العرب يعني كان إذا أسلم يقول النبي عليه الصلاة معلموا أخاكم العرب كان يعني ما شاء الله أقحح اللغة العربية الفصحة القحة لا يحتاج إلى أن يقرأ اللغة العربية لأنها هي سليقة وطبيعة وشنشنة ها يعني طبيعه في فكذلك يعني قلت ولذلك قلت في البيت 22 اضف لذاك اضف لذاك حديث العهد في زمن اضف لذاك حديث العهد في زمن بالكفر لم يعتبر يوما كذي قدم اضف لذاك حديث العهد في زمن نعم اضف لذاك حديث العهد في زمن بالكفر لم يعتبر يوما كذي قدم بالكفر لم يعتبر يوما كذي قدم مفهوم هذا في يوما كذي قدم قدم يعني لا لا يقارن بالذي دخل الإسلام قديما اضف لذاك حديث العهد في زمن بالكفر لم يعتبر يوما كذي قدم لا يعتبره العلماء كمن دخل أولا إلى الإسلام بل يقول بأنه حديث عاد بالإسلام جهلا جعل صحيح لا يقام عليه حتى يبين له وتقام عليه الحجة كذلك من الموانع التي ذكرت أيضا لا علاقة بما بدرسنا العيش في منطقة نائية العيش في منطقة نائية هذه المنطقة يتعذر وصول العلم إليها يتعذر وصول العلم إليها إما أن الطرق غير معبدة الطرق غير معبدة وإما أن يعني صعب ليصل العلماء إلى هناك ها؟ صعب فلذلك قلت ألحق الحق ألحق بأولئي الثالث العشر نعم ألحق بأولئي نائي الركن منقطعة الحق بأولئ ناء يعني بعيد ناء الركن منقطع ناء الركن عن الورى ما بالعلم والحكمي عن الورى ما بالعلم والحكمي نعم الحق منقطع عن الورى ما درى بالعلم والحكم عن الورى ما بالعلم والحكم اعيد نعم الحق بأولئك الركن من الورى عني عني الورى ولهذا يعني العلماء يبينون في موانع التكفير أنه يعذر الرجل ولا سيما اذا كان لوازم تكفير المعين والشروط غير مستوفية ومن ما يذكرون في لوازم تكفير المعين وفي شروطه ان انتفاء موانع التكفير التي يعلمها الجميع بحيث لا يكون كفره بسبب بعدي بعده عن ماذا عن بلدة فيها العلم وفيها العلماء أيضا بسبب أن يعذروا لأجله كأن يكون جاهلا أو أن يكون حديث عاد بالإسلام او أن يكون متأولا صحيحا مستساغا لا, ما لا يفعل كما يقول الباطنية يعني في الزواج شاهداك شاهدي عدل وماذا آخر الولي وشاهدي عدل قال الولي هو الذكر الشاهدين عدلين البيضطان هذا لا تستسيغه اللغة العربية ولذلك كفرهم العلماء كفرهم العلماء إذن أن يكون التأويل مستساغا له ماذا وجه في اللغة العربية أو لا يكون مكرها وغير ذلك من الموانع اللي هي معلومة أما إذا كان مكره أو شيء من هذا القبيل فلا ولذلك قلت إذا انت فمانع التكفير ذا برزت إذا انتفى مانع التكفير ذا برزت لوازم قذن نحو المرطع الوخم إذا انتفى هذا على البيت المنوع 20 إذا انتفى مانع التكفير ذا برزت يعني الموانع المعلومة يعني الجال والنسيان والإكراه والتأويل إلى آخر إذا انتفى مانع التكفير ذا برزت لوازم قدنا نحو المرطع الوخمي قدنا نحو المرطع الوخمي نعم إذا انتثى مانع التكفير إذا برزت لوازم قدنا نحو المرطع الوخمي نحو المرطع الوخمي من يقول هذا البيت اذكر البيت إذا انتثى مانع التكفير إذا برزت لوازم القدن نحو المرتع الواخمي طيب إذن أنت إذن تفامانع التكثير إذا ضرزت لوازم القدن نحو المرتع الواخمي نحو المرتع الواخمي طيب أيضاً مما ذكره العلماء من شروط التكفير معين التبين أن مسألة التكفير خطير ما ينبغي الإنسان كل من هدب ودب يكفر فيها لأنها من مزالق الأقدام المزالق العقدم الذي يظهر لك أنه كفر وهو ليس بكفر ها؟ وثم ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه ومن شروط تكفير المعين المعين التبين من حقيقة كفر ذلك المعين حتى تستطيع أن تكفيره بعينه يعني لا يجوز تكفيره بالظلم بدون بينا لابد من بينا تستلزم ذلك ماذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين في رواية فتثبتوا في قراء بحيث لو نقل لنا مثلا عن غائب شخص غائب شخص معين أنه يقول الكفر ما ينبغي أن نتصرع ونتهور ونقول هذا كاف أو ينقل لنا على أنه يعتقد كذا ويعتقد كذا لا يجوز لنا أن نكفره بعينه أبدا بمجرد النقل لاحتمال احتمال ان يكون, أن يكون الناقل كذب عليه ولذلك علماء الحديث ماذا يقول وما آفات الأخبار إلا رواتها وما آفات الأخبار إلا رواتها أو لربما فهمه فهما خاطئا فهما خاطئا أو لربما سمع من ذلك المعين, المعين سمع شيئا لم يفهمه أو سمع شيئا فهمه فنقول له لا بد من التبين من صحة ما نقل عنه وإلا يحرم علينا أن نجزي ما بكفره أبدا حتى تتوفر لدينا ماذا يتوفر لدينا جميع القرائن اليقينية التي تدل على كفره يعني الله عز وجل ماذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى أن قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر رجل من بني سليم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له مر بين الصحابة فسلم عليهم فقالوا هذا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا خاف منا خايف منا ولذلك سلم علينا لينجو منا فعمدوا إليه فقتلوه فعمدوا إليه فقتلوه متعور طبعا وآتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين ولا تقولوا لمن القى إليكم السلامة لست مومنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ها؟ فإذن بيّن لهم على أن ما جاءوا به ما كان ينبغي أن يفعله وعنه أنه صلى الله عن عبد الله بن عباس أنه صلى الله, صلى الله, صلى الله للمقداد بعد أن قتل رجلا شهد أن لا إله الله قال له كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل وكذلك تعرفون قصة ماذا؟ قصة أسامة وقصة عبد الله بن عمر يعني قصة أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال, قال, قال أمو تعوذ قال ومن يدرك؟ هل أنت طلعت على قلبه؟ قال الله ربما قال هل شققت على قلبه؟ في رواية حتى لو شققت على قلبه لا أعلم أنه قالها يعني تعود قال لا أنت تركته عما تلفظ به ولا أنت تعلم ما في قلبه أو كما قال ولهذا مما قلته في مثل هذا منها بيتان منها تبين طيات القلوب منها تبين طيات القلوب على هذا الصدر منها تبين طيات القلوب على محك قطع حذار الشك والتهم منها تبين طيات القلوب على محك قطع حذار الشك والتهم حذار الشك والتهم من يقول بيت منها تبين طيات القلوب على محك قطع حذار الشك والتهم البيت آخر إن جاءكم فاسق من عنده بنبا بنبا ولكن قلنا هذا من أجل الاتزان إن جاءكم فاسق من عنده بنبا تبينوا أن تصيب القوم بالظلم ان جاءكم فاسق من عنده بنبا تبينوا أن تصيب القوم بالظلم يلا من يذكر هذه الأبيات أتم الثالث فتصبحوا بعدها من فرط خيبتكم فتصبحوا بعدها من فرط خيبتكم فتصبحوا بعدها من فرط خيبتكم في وهدة الأسفي الحران والندمي يعني عندما تقتل ان ذاك وتندم ولا تساعى مندم وقد ازهقت دما حراما فتصبح بعدها من فرط خيبتكم في وهده الأسف الحران والندم ماذا قال من يقول هذه الابيات الثلاث من يذكرها انت محمد انت من هاتبي من هاتبي تبين القلوب على لحق قطع الحذار الشك والتهم وجاءكم فاسق من عندي من عندي من عندي بنبن تبينوا أن, أن تصيبوا أن تصيبوا القوم بالظلم ظلم بالظلم فتصبحوا بعدها من صرف خيبتكم في وهدة الأسف الحران والندم والندم والندم ومما يذكره العلماء أيضا كما قلنا سابقا قيام الحجة الشرعية قيام الحجة الشرعية لا بد فيها أننا لا نحاسب الناس إلا بعد أن نقيم عليهم الحجة الشرعية لأن التكليف منتفن, منتفن إذا لم تبلغه الحجة الشرعية منتفن عليه إذا كان ولسيما إذا كان ممن يعضرون بالجهل من أو كان كفره بسبب عدم بلوغه الخطاب الشرعي كما قال الزوج وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وكما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة ها بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إلى غير ذلك سيأتي إن شاء الله هذا يعني في مسألة التكفير وفي موانعه والكلام عليه طويل وقد بيّنت هذا ولذلك أختم هذا بإقامة ماذا قلنا؟ إقامة الحجة بالبيت الأخير إقامة الحجة الدمغاء مثبتة إقامة الحجة الدمغاء مثبتة تكفير ذاك إذا ما العذر لم يقم إقامة الحجة الدمغاء مثبتة تكفير ذاك إذا ما العذر لم يقمي إذا ما العذر لم يقمي أعيد البيت وبه نتم هذا الدرس إن شاء الله نعم أعيد البيت إقامة الحجة الدمغاء مثبتة تكفير ذاك, إما ذاك إذا ما العذر لم يقمي أقول, أقول البيت نسا اقامه الحجه الدمغاء مثبته تكفير ذاك اذا ما حضر لم يقم تكفيره ذاك تكفيره تكفيره ذاك تكفير تكفير اذا من العذر لم يقم وطبعا الان نقف هنا يعني ذكرنا اسباب التخفيفات الشرعيه فما ما هي كما ذكرنا الان ذكرنا السبب الاول هو السفر ثاني المرض, المرض, المرض الثالث الاكراه, الإكراه الرابع النسيان, النسيان, النسيان الخامس الجهل بالحكم مسقط للإثم نقف هنا وهذا هو الدرس الاخير. لا قاعدة لا زاليا لا بدأنا فيها لكن الدرس الأخير نح يعني نحاول أن نوقف الدروس ان العشر الأواخر ان أن يجتهد الإنسان فيها بالعبادة وتلاوة القرآن وكما لا يخفاكم أن الإمام المالك إذا دخل رمضان يترك العلوم الشرعية ويقول ياخذ المصحف ويقول نحن في شهر الله ومع كتاب الله وفي بيت الله ونعبد الله وكانوا يتفرغون لتلاوه القرآن والامام الشافعي كان كان يفعل هذا والسلف قاطبة ومعلوم اني صاظم في العشر الاواخر ماذا كان يفعل يعني يوقظ الا ويشد مئزره ويستعد لماذا لما هو اشد وكذلك أنتم ان شاء الله إلا درس اللي كان عمل الأولاد يعني في طريقة سهلة هذا شيء آخر بإذن الله عز وجل هذا يبقى يعني بعد التراوح بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته